وَتُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْثَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضُ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَنْسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نُبِّئَتْ بِهِ فَلَمَّا نُبِّئَتْ بِهِ وَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَرْفَعُ بَعْضَهُ وَأَحْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فلما نباها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم القبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين Vai a mihann agi és a mihannak szempljén Ha akkor haained említott acsát azставák említott could scplett a dolgok Hamilton Cszt、「 الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ينطلقكم أن يبدله أسواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات فِي <تصفيق> جِبَاتٍ وَابْكَارَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا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 يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين شفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما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 ونجني من فرعون ونجني من خرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرى مبنة عمران التي احصنت رجها فنفخنا فيه من روحنا. فَأَنفَخْنَا فِيهِ بِرُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّنَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اللَّهُ